ويقُطعَ دابِرَ الكافرين ليُحِقَّ الحقَّ ويبطِلَ الباطلَ ولو كره المجرمون إِذَّتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الملاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ وما جعلهم الله إلا بشرا ولتقوا إن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشِكُمُّ عَسَاءً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلِيُّ قَهْرَتُهُ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِكُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولهم الأدبار وَمَن يُولِّهُمْ يَوْمَ إِذْ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَذِّفًا لِقِتالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَيَّهَا فَأَضْبَاءَ أَبغضوا مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى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 وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ النَّاضِبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 يوملتقال الجمعان والله على كل شيء قدير إذآت بالعدوة الدنيا وهو بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم.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 126. ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط 127. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم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 124. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين 125. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا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 أن خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فابدأ إليهم على سواه إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقو إنهم لا يعجزون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 نبي حسبك الله حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال أيكم منكم عشرون صابئا يغلبوا مئتين وَإِيَّاكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَظْلِمُونَ الْفَمَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَظْلِمُونَ مِئَتَيْنِ وَإِيَّاكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ رَبَّ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ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 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لَكُم مِن وَلَائِتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَصَرُوْكُمْ فِي الدِّين فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض